شمر يا صاحب الجناه لتنال بها ما دتمنا شمر يا صاحب الجناه لتنال بها ما دتمنا وعمل واستجد ولا تهناء وعمل واستجد ولا تهناء في الجنة إلا ويمينك في الجنة شمر يا صاحي للجنة لتنال بها ما تتمنى شمر يا صاحي للجنة لتنال بها ما تتمنى وعمل واستجد ولا تهنى وعمل واستجد ولا تأنا إلا ويمينك في الجنة إلا ويمينك في الجنة لا, لا تقنع بالدنيا يوما حرباءك هذه تتلوان لا تقنع بالدنيا يوما مهما أضرتك بزينتها، مهما أضرتك بزينتها، شمر يا صاحي للجنة، شمر يا صاحي للجنة. ما تتمنى وعمل واستجد ولا تهنا وعمل واستجد ولا تهنا إلا وينيرك في الجنة إلا وينيرك في الجنة فطريقك فرشت أشواك فاصبر وتلذذ ليداك فطريقك فرشت أشواك فاصبر وتلذذ ليداك إن خضبت ساقك بدماك إن خضبت ساقك بدماك شمر يا صاحي للجنة شمر يا صاحي للجنة شمر بها ما تتمنى شمر يا صاحي للجنة لتنال بها ما تتمنى وعمل واستجد ولا تهنى الاستجذي ولا تهنا الا ويمينك في الجنة الا ويمينك في الجنة الله عليك بطاعته ومحمد كن في سنته الله عليك بطاعته ومحمد كن في سنته لتفوز بنوع ما صحبين لتفوز بنوع ما صحبين شمر يا صاحي للجنة شمر يا صاحي للجنة واعمل واستجد ولا تهناء واعمل واستجد ولا تهناء إلا و في الجناه إلا و في الجناه إلا و يمينك في الجناه